قل للذين آمنوا يغفرو للذين لا يرجون أيام الله ليجد يقوم بما كانوا يكتبون من عمل صالحة فلنفسه ومن أتى أب عليها ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ وَلَقَدْ آتَيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ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 إنهم لئي يغنو عنك من الله شيئا، وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض، والله ولي المتقين، هذا بصائر للنّ. فِي هُدًى وَرَحْمَةٍ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ نَجَوْا تَرَى أَنَّ جَعَلَهُمْ كَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَوَاءٌ أَمْ مَحْيَاهُمْ وَمَمَاتُهُمْ سَ ما يحكمون وخلق الله السماوات والارض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون